الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُظْلَمُ مَنْ ظَلَمَ لَا يُظْلَمُ مَنْ إن الله تريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحنادر كاظمين وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ أَوَلَمْ يَكُنْ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 فَأَظْهَرُهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآتَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ قاليم واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ذلك بانهم رسلهم بالبينات فكفروا تَكَفَّرُوا فأخذهم, فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء من عندنا قالوا لما جاءهم بالحق مِن عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم قالوا الَّذِينَ آثَمُوا مَعَهُمْ وَاسْتَحْمُونَ سَاءَ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي